يقول أئنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هلنتم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 هذا له الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذاك خير نزلنا شجرة الزقوم. إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ما إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألف رابع. فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين أَمْ وَلَمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُ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 سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين